بوك تو نيران او بوي تسعة وتسعون تسعة وتسعون شامون تو بوديو كاروك حالة الاضافة حالة الاضافة امر خطة صديقتي أمر تحليب اندهور كوكور كلب صديقي كلب صديقي أمر باتشا دير كالنا ألعاب أطفالي ألعاب أطفالي إتامى الشهو كورمير أوفركوت هذا معطف زميلي সহকর্মীর গাড়ি ওটা আমার সহকর্মীদের কাজ জামার বোতাম ছিড়ে গেছে زر القميص قد انقطع القميص قد انقطع جارجيت چابی হারিয়ে গেছে مفتاح الكراج مفقود مفتاح الكراج مفقود بورو صاحبের কম্পিউটার المدير متعطل كمبيوتر المدير متعطل اي ميتر بابا ما من هم والدة البنت؟ من هم والدة البنت؟ آميور بابا ما رباريتي كي كوري جاي؟ كيف اصل إلى منزل والديها؟ كيف أصل إلى منزل والديها؟ باريتي راستار شش برانتي المنزل يقع في آخر الشارع المنزل يقع في اخر الشارع سويز نام كي ما اسم عاصمه سويسرا ما اسم عاصمة سويسرا بويتير شيرو نام ما هو عنوان الكتاب ما هو عنوان الكتاب؟ प्रतिবেশীর বাচ্চাদের নাম কি? ما هي أسماء أولاد الجيران؟ ما هي أسماء أولاد الجيران؟ বাচ্চাদের স্কুলে ছুটি কবে؟ متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করবার সময় কখন জাদুঘর কখন খোলা থাকে